والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا نثرا أو نثرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإلى السماء فرجت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 أَلَمْ نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين قَدَرٍ قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَابِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَا كُمَّا أَنْفُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي فلا تشعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تطني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون يعتبر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم